قال ما منعك ألا تسجد إذ قَالَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجِ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَن قَا إَِّكَ مِنَمُظَر قَالَ فَبِمَا أَوتَنِي لَ أَقُدًاَّ لَهُم صِاطَكَ المُسْتَكِي ثمَُّ لَ اَيْن اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومٌ لَمَن تَ بِعَكَ مِنهُ ل أَملَ أَ النَّدَهًاَّ مَ مِنكُم أَجَمَع وَيَأَذَ مُسكُل أَن تَوَزَوجُكَلجََّ تَفَكُلَ مِن حيث شئ كُلُوا وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سوآتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة tekeumbelkü suurente näe kaustite millõuksga v فَدََّهُ مَا بِغُرُور فَلَم مَا ذَ قَش أَجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَ آتُ مَاوَطَافِ قَاَخْصِ فَانِي عَلَْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوم مُبِين